بفكرة واضحة جدا لابد من اقامة علاقة دولية قوية مع احد الاقطاب الكبرى في العالم لاقامة هذا الوطن اليهود في ذلك الوقت مفركون ومشتتون في كل مكان لا يستطيعون ان يجمعوا جيشا او يقهروا الدولة العثمانية التي تسيطر على فلسطين فلازم يعمل تحالف مع دولة من دول العالم الكبرى فكر في ايه فكر في المانيا وفكر في انجلترا وفكر في روسيا وفكر في الخلافة العثمانية حتى الخلافة العثمانية حتى الخلافة العثمانية فكر أن يريد مع السلطان عبد الحميد ويشتري أرض فلسطين عمل إيه؟ تيودور هيرزل أول حاجة حاول أن يقابل القيصر الألماني القيصر الألماني ما عرفش يشوفه في ألمانيا استنال حد مزار فلسطين تخيلوا شوفوا الاهتمام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 للحكومة الإنجليزية. الحكومة الإنجليزية على النقيض. الحكومة الإنجليزية استقبلت تيودورزر استقبالا حافلا وقابلها في لندن وعرض عليه انشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين دل مستنيا الحكومة الإنجليزية من سنوات وسنوات. هو ده الفكر البروتستانتي. هي دي العقيدة النصرانية البروتستانتية أنه لابد من إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين.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 فلو ضربنا الدولة العثمانية في عمقها هيكون انتصار كبير للانجليز عشان كده الانجليز وفقوا وبكل قوتهم وطاقتهم ان ينشئوا وطنا قوميا لليهود في ارض فلسطين هل كده بس لا لم يكتفي بذلك الامر بل ذهب الى الخلافة العثمانية التقى مع احد الوزراء في الخلافة العثمانية وجعله وسيطا بينه وبين السلطان عبد الحميد الثاني عايز يوصل للسلطان عبد الحميد الثاني عشان يشتري أرض فلسطين طبعا اليهود يملكون أموالا كثيرة كما بينا وراح للخلافة العثمانية في ظروف صعبة جدا كانت الخلافة العثمانية خارجة في ذلك الوقت من حرب بينها وبين اليونان وهزمت الخلافة العثمانية من الحرب الخزانة العثمانية خاوية من الأموال ماذا يفعل تيودور هيرزل مع السلطان عبد الحميد الثاني التقى معه عرض عرضا مباشرا لأله دين ولأله وطن قومي ولأله أرقيات ولأعنصريات ولا أي شيء ولا اتهم الدولة العثمانية بأي نوع من الاضطهاد ولا أنكر على أي شيء إنما عرض عملية تجارية بحتة نشتري منك جزء من فلسطين هذا العرض مباشر شوفوا الثمن اللي هيدفعوا تيودور هرزل اسمعوا هذه الأرقام وشوفوا عايز يشتري إيه عشان تعرفوا قيمة السلطان عبد الحميد الثاني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 عند سماع هذه العروض المغرية خلي بالنا العروض العرودية يسيل لها اللعاب اي سياسي في العالم تتكلم على دولة مهضة الجناح مقطعة ومفرقة ويحاربها الروس والانجليز والفرنسويين والنمساويين وغيرهم وغيرهم ماذا يفعل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله قال كلمته المشهورة قال لا استطيع بيع بوصة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 بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله شفنا الجهود الهائلة التي فعلها تيودور هيرزل وعلى فكرة قبل ما أكلمكم عن الجهود وقبل ما أقول لكم عمل ايه تاني غير كده أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا أنا لا أقول هذا الكلام انبهارا بتيودور هيرزل أنا أقول هذا الكلام لأشرح للمسلمين أن من أراد أن يحقق هدفا معينا وسعى من أجل تحقيقه بجهد وجد وفكر وعرك فإنه يصل إليه مسلما كان أو يهوديا أو مسيحيا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 تو ذهر هرزل خرج من اجتماع السلطان عبد الحميد الثاني وويقول مفيش امل لاقامة وطن قومي لليهود في ارض فلسطين الا باسقاط السلطان عبد الحميد الثاني ومن بعده اسقاط الخلافة العثمانية المتراهلة جدا الذي كان يحفظ الخلافة العثمانية في هذه فترة كان بقاء السلطان عبد الحميد الثاني اذا اختفى السلطان انهارت الدولة الحاجة التانية اللي فكر فيها السلط... فكر فيها ذهر هرزل انه يغير المنهج الاسلامي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 كامل ثورات كتيرة على فكرة في العالم الإسلامي نتيجة وجود ثلاثة من اليهود في أول حكومة لحزب الاتحاد والتركي لكن قمعت هذه الثورات في كل مكان وما تنسوش أن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي والجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي والجيوش الأوروبية والروسية تحيد بالعالم الإسلامي من كل مكان والدولة العثمانية لا حول لها ولا قوة مش بس كده ده علشان يحصل إقصاء كامل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 من الذي دفع الخلافة العثمانية الى هذا الصراع العالمي حزب الاتحاد والترقي لينهي انهاءا كاملا على الوجود الاسلامي في الخلافة العثمانية بل وعلى الخلافة العثمانية ذاتها دخلت للأسف الشديد الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الاولى دخلت وليست لها طاقة وليست لها جيوش بل ان قادة الجيوش التركية للأسف الشديد كانوا علمانيين وكان موالين لليهود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 اتفق على أن يضرب الجيش التركي اللي موجود في العقبة من جنوب العقبة من الجزيرة العربية يطلع بجيشه حيث لا يتوقع الجيش التركي أن تأتي له الضربة من الجنوب يسحق الجيش التركي تدخل بعد ذلك انجلترا إلى فلسطين ومن ثم تقيم مملكة العرب المزعومة وفي ذات الوقت تقيم مملكة لليهود في داخل أرض فلسطين طيب يعمل إيه الشريف حسين يوم يقول أنا هضرب الخلافة العثمانية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 علشان تضرب الخلافة العثمانية في فلسطين يا ترى ايه رد فعل الشعب الفلسطيني ويرد فعل الشرع العربي ويرد فعل الشرع المسلم وامه اللي عمله الانجليز وامه اللي عمله اليهود وموقف الروس وموقف الالمان وموقف الفرنسيين ده اللي نراه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ان هو الذلق والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته